ال سائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم مَتَّبَعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ الرَّحِيمِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا